الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه تحدثنا في الدرس الماضي عن أسلوب الاستثناء وعن أدوات الاستثناء وهذه الأدوات على ثلاثة أقسام ما اتفق النحاه على حرفيته وهو إلا وما اتفقوا على اسميته وهو غير وسوى وما ورد فيه قولان أنه حرف إنه حرف أو فعل وذلك عدا وخلا وحاشا وكان الحديث عن المستثنى بإلا ولا بد من معرفه نوع الاسلوب فإذا كان الاسلوب تاما مثبتا وجب نصب المستثنى وإذا كان تاما منفيا فلك في المستثنى وجهان أن تنصبه على الاستثناء وأن تعربه بدلا من المستثنى منه وإذا كان الأسلوب ناقصا منفيا فحينئذ تكون إلا ملغاة لا عمل لها ويعرب المستثنى على حسب موقعه في الجملة في هذا الدرس نتحدث عن المستثنى بغير وسوى ثم المستثنى بعدى وخلى وحاشى قال, ابنه قال ابن أجروم والمستثنى بسوى بسوى وسوان وسواء وغير مجرور لا غير سوى أو سوى أو سواء هذه لغات في أداة الاستثناء سوى سوى أو سوى تعامل معاملة المقصور يعرب بالحركات المقدرة سواء يعامل معاملة الممدود فيرفع وينصب ويجرب الحركات الظاهرة قال والمستثنى بسوى وغير مجرور لا غير هنا المستثنى باسم الاستثناء غير وسوى دائما يكون مضافا إليه مجرورا دائما مضافا إليه مجرورا أما اسم الاستثناء غير أو سوى فهو الذي يتغير إعرابه فهو الذي يتغير إعرابه فإذا كان الأسلوب تاما مثبتا وجب نصب غير أو سوى حضر الطلاب غير محمد غير محمد غير اسم استثناء منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة محمد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة وكذلك لو قلت سوى محمد ولكن ستقول سوى اسم استثناء منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة لأنه اسم مقصود وإذا كان الأسلوب تاما منفيا فالوجهان المذكوران في المستثناء بإلا سيكونان لاسم الاستثناء غير أو سوى ما حضر الطلاب غير محمد وتقول ما حضر الطلاب غير محمد غير بالرفق على أنها بدل من الطلاب والطلاب فاعل غير بالنصب على أنها مستثنى أداة استثناء منصوبة ومحمد كما سبق معنا دائما مضاف إليه مخفوض تقول ما رأيت الطلاب غير غير محمد غير بالنصب على الاستثناء وغير بالنصب على البدلية هذا الكلام واضح طيب ما سلمت على الطلاب غير وغير ما سلمت على الطلاب غير محمد غير محمد غير منصوب على الاستثناء غير على انها بدل من الطلاب وإذا كان الأسلوب تاما ناقصا منفيا حينئذ تعرب غير حسب موقعها في الجملة غير وسوى تقول ما حضر غير محمد ما حضر غير غير هنا أداة استثناء فاعل مفروع على الضم ما رأيت غير محمد غير أداة استثناء مفعول به منصوب على مطرفع الفتح ما سلمت على غير محمد على غير محمد غير مجرور بعد على علامة جره الكسر واضح إذا المستثنى بغير أو سوى دائما مجرور بالإضافة دائما مجرور بالإضافة أما الذي يتغير إعرابه فهو غير وسوى وذلك على حسب نوع الأسلوب على حسب نوع الأسلوب. نعيد هذا الكلام أم أنه واضح؟ واضح، واضح. طيب. قال المستثنى بعدا وأخواته. عدا وأخواته ذكر الضمير. قال أخواته على اعتبار إن عدا لفظ أو حرف. لو قال واخواتها على اعتبار ان عدا كلمه كلمه وفي لغه العرب عدا لها أختان ولكنه جمع على سبيل ان اقل الجمع اثنان على سبيل ان اقل الجمع اثنان طيب المستثنى ب عدا قال والمستثنى بخلا وعد وحاشى يجوز نصبه وجره تقول قام القوم خلا زيدا وزيد وعد عمرا وعمر وحاشى بكرا وبكر خلا وعد وحاشى هذه من النحات من يقول، وذلك تبع لاستقرائهم كلام العرب ليس من عندهم. من النحات من يقول هي أحرف جر، أحرف جر خلا وعدى وحاشا، والمستثنى بها يكون مجرورا بها. إذا هذه الثلاث حروف جر. وياتي بعدها مجرور ولكن هو في المعنى مستثنى في المعنى مستثنى إذا هذه الحروف لها عمل ولها معنى عملها عملها الجر ومعناها لاستثناء قام القوم خلا زيد خلا عدا حاشا زيد حرف جر مبني عدى خلى حاشى حرف جر مبني على السكون زيد أو عمرو أو بكر مجرور اسم مجرور بعد كذا وعلامه جر الكسرة الظاهر الكسرة الظاهر ومن النحات من قال إن خلى وعدى وحاشى أفعال ماضية لأنهم وجدوا أن فريقا من العرب ذكر المستثنى بها منصوبا، فاعتبروها أفعالا، وفاعلها دائما مستتر، ضمير مستتر وجوبا والمستثنى هنا مفعول به منصوب، إذا أفعال، والمستثنى يكون منصوبا على أنه مفعول به. تقول قام القوم عدا زيدا خلا زيدا حاشا زيدا عدا أو خلا أو حاشا فعل ماض مبني على الفتح المقدر والفاعل مستتر وجوبة والمستثنى اللي هو زيد أو عمرو أو بك مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحة الظاهرة نعم عدا عدا هو عدا هو زيدا استثنى هو زيدا طيب فإذا جاءت ما قبل عدا وخلا فهما حينئذ فعلان والمستثنى لا يكون إلا منصوبا والمستثنى لا يكون إلا منصوبا على أنه مفعول به إذا جاءت ما قبل خلا أو عدا ولم يأتي في كلام العرب أن حاشا تسبق بما لم يسمع عنهم ما حاشا وإنما سمع عنهم ما عدا ما خلا فإذا جاءت ما قبل هاتين الكلمتين فإنهما فعلان والمستثنى حينئذ يجب نصبه ولا يجوز جره متى يجوز إذا لم يكن هناك ما جاءت ما هذه ما المصدرية وما المصدرية لا تدخل على حروف الجر إنما تدخل على فحين فحينئذ عدا وخلا فعلان ماضيان والمستثنى بهما واجب نصبه على أنه مفعول به الا كل شيء ما خلى الله الا كل شيء ما خلى الله الله لفظ الجلاله مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحه نعم ما حرف مصدر وحرف مصدر مبنى على السكون لا ليست ما هنا نفي وإنما مصدريه لانك ما تنفي بها لان أنت تستثني بخلا فتجعل ما بعد خلا مخالفا لما قبله ها؟ تسبق وتؤدي معنى معين وهو كل شيء خالق كل شيء هالق واستثني إلا باستثناء كذب طيب الا كل شيء ما خلا الله باطله وكل نعيم لا محاله زائله هذا قول من قول قول لبيد ابن ربيعه والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر شطره الاول اما الثاني فهذا لا يصح لأن نعيم الجنة لا يزول طيب ها هو قال كل نعيم وكل العموم فهل قصد نعيم الدنيا اكيد طيب نعم نعم هل هناك سؤال في الاستثناء هل هناك سؤال في درس الاستثناء عندك الا حرف استثناء مبني عدا وخلا وحاشا ثلاث كلمات مبنية مبنية على السكون إذا كانت حروفة ومبنية على الفتح المقدر إذا كانت أفعالا ماضية مبني، واضح، وغير وسوى هذان اسمان معربان ولكن غير يعرب بالحركات الظاهرة وسوى يعرب بالحركات المقدرة نعم نعم لله. تنزيها لله هذا تنزيه تقديس لله ليست هنا وحين وحينئذ يجوز حذف الفها حاشا وحاشا لله لاثبات الالف وحذفها هل هناك في الاستثناء شيء غير واضح نعم حسب موقعه في الجملة إذا كان الأستبنا قصا من فيه ليس هنا استثناء خرجت من من الاستثناء إنما هنا جاءت النفي ها أقول غير ذلك بخلاف ذلك اين هناك هذه ادوات الاستثناء في لغة العرب هي فيها المعنى ولكن فيها المعنى ولكن ما بعدها دائما مضاف اليه فهنا دون ظرفيه ظرف ولكن يؤدي هذا المعنى واضح وتعمل ليس عمل استثناء ليس السن ليس السن مثلا الا السن يعني ليس وكانت وكان ذلك الحديث لما سمعه سيبويه سببا في تعلمه النحو سمع الحديث فاخطا قال ليس السن ليس السن فشيخ محمد صحح له فتعلم النحو وكان سيبوي واضح شو بقى حد فك يتعلم النحو ها طيب هل هناك سؤال في الاستثناء نلخص فنقول المستثنى اسم يأتي بعد أداة من أدوات الاستثناء يخالف ما قبلها في الحكم جزء يخالف الكل في الحكم بأداة من أدوات الاستثناء وهذه الأدوات على ثلاثة أقسام حرف وهو إلا اسم وهو غير وسوا فعل أو حرف هو عدا وخلا وحاشا إذا كان الاستثناء بإلا فلا بد أن تنظر في نوع الأسلوب. إذا كان تاما مثبتا وجب نصب المستثنى. أما المستثنى منه فيعرب على حسب موقعه. إذا كان الأسلوب تاما منفيا فلك وجهان: إما أن تبدل المستثنى من المستثنى منه، وإما أن تنصبه على الاستثناء. إذا كان الأسلوب ناقصا منفيه كانت الا ملغاه لا عمل لها والمستثنى يعرب على حسب موقعه طب المستثنى منه اصلا غير موجود إن الأسلوب ناقص طيب إذا كان الاستثناء بغير أو سوى بغير أو سوى فيكون المستثنى دائما مجرورا على أنه مضاف إليه وغير أو سوى هي التي او هما اللتان هما الكلمتان أو هما اللذان باسمان يتغير اعرابهما من وجوب النصب إذا كان الأسلوب تاما مثبتة إلى جواز النصب أو البدل إذا كان الأسلوب تاما منفية أو على يعرب على حسب موقعه طيب في الاستثناء بخلا وعدى وحاشى لا يهمنا نوع الأسلوب لا يهمنا نوع الأسلوب يعني ما حضر أو حضر مثبت أو منفي لا يهمنا لأن إما أن تقول خلا حرف وما بعدها مجرور أو خلا فعل وما بعدها مفعول به منصوب إذن الأسلوب منفي يعني لا ما حضر أحد خلا محمدا أو حضر الطلاب خلا محمدا هذا لا يهمنا اسلوب مثبت أو منفي لا اشكال إنما إذا كان الاستثناء بخلا أو عدا أو حاشا فلك الجر ولك النص نكمل طيب بعد ذلك الكلام عن لا النافيه للجنس لا النافية للجنس، وهي تعمل عمل إن، وإن تنصب المبتدا ويسمى اسمها، وترفع الخبر أو تبقيه مرفوع، ويسمى خبرها، ويسمى خبرها. لا هذه تعمل عمل ان وتسمى النافية للجنس وهناك لا أخرى تعمل عمل ليس وتسمى النافية للوحدة نافية للوحدة طيب قال ابن الروم باب لا اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا يقول اعلم أن لا تنصب النكرات إذا بد أن يكون اسمها نكرة إذا باشرت النكرة هذا الشرط الثاني لم يفصل بينها وبين, وبين اسمها الشرط الأول أن يكون اسمها نكرة شرط الثاني أن تباشر اسمها اي لا يفصل بينها وبين, وبين اسمها قال ولم تتكرر وهذا الشرط الثالث ألا تتكرر لا لأنها لو تكررت ما عملت عمل إن قال اعلم أن لا تنصب النكرات هي تعمل عمل إن وإذا كان اسم لا نكرة وهو في الأصل مبتدا وهو في الأصل مبتدا لأن إن تدخل على المبتدا والمبتدا في الأصل فيه أن يكون معرفة فلما اشترطنا أن يكون اسمها نكرة فهم من ذلك أن الخبر كذلك لا بد أن يكون ناكر إذا كان الاسم الذي هو أصله أن يكون معرفة اشترطنا فكذلك الخبر خبرها لابد أن يكون نكر إذن الشرط الأول لكي تعمل لا عمل إن أن يكون اسمها وخبرها نكرتين الشرط الثاني ألا يفصل بينها وبين اسمها الشرط الثالث ألا تتكرر لا ألا تتكرر لا ولم يذكر هنا شرطا آخر وهو ألا تسبق بحرف الجر الباء مثاله أفهم ذلك لا شك لا شك في ذلك هنا تعمل هنا تعمل أما لو قال أفهم ذلك بلا شك فلا هنا حرف نفي مهمل لا عمل له وشك اسم مجرور بالباء اسم مجرور بالباء لا جيء بها لأداء النفي والباء حرف جر وشك اسم مجرور بالباء نما لو قال أفهم ذلك لا شك أي لا شك في ذلك لا شك في ذلك فلا هنا تعمل عمل إن لما؟ لأن اسمها نكرة لم يفصل بينها وبين اسمها ولم تتكرر لا فحينئذ هي عاملة طيب أين الخبر مقدر؟ أي في ذلك لا شك في ذلك <تصفيق> هل في هذا الكلام سؤال؟, سؤال،, سؤال، نعم. نعم،, نعم بلا شك الباء حرف جر ولا حرف نفي مهما لا عمل له يعني معناه النفي عمله لا عمل وشك مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة نعم لا رجل في الدار ولا ولا امرأة نعم ولا امرأة نعم ولا امرأة نعم يجوز هذا وذاك فيها ثلاثة وجوه وذكر النحات في قوله لا حول ولا قوة خمسة أوجه خمسة عندك سادس عندك سادس فيها خمسة أوجه لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة واضح لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة, حول ولا قوة. هذه خمسة أوجه وعليك أن تبحث عن اعرابها ايه رايك بأه ابحث نعم انه ذكرها وانه يرحمه الله ذكرها في شرح صحيح مسلم المجلد الاول طيب ها نواصل ولا نكتفي نواصل اعلم ان لا تنصب النكرات بغير تنوين يعني ان اسمها لا يكون منونا انما يكون مفتوحا فقط تعرف الممنوع من الصرف يرفع بضمه دون تنوين وينصب ويجر فتحة دون تنوين فكذلك اسم لا النافيه للجنس ينصب بغير تنوين لانه اما ان يكون مبنيا لا ان يكون مبنيا كما تقول لا رجل في الدار لا رجل في الدار لا هنا نافية للجنس يعني نافية للجنس ها يعني تنفي وجود واحد من جنس الرجال يعني لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اكثر ولا اقل تنفي الجنس ها لا رجل في الدار لا نافية للجنس تعمل عمل إن حرف مبني على, الف... على السكون لا محل له من الاعراب رجل اسم لا مبني على الفتح في محل نصر في الدار شبه الجملة في محل رفع خبر لن في الجز طيب هل هذا المعنى لو قلت لا رجل في الدار هل يختلف عن قولك لا رجل في الدار يختلف تماما لو قلت لا رجل في الدار إذن تنفي وجود أي رجل لو قلت لا رجل في الدار تنفي وجود رجل واحد ولكن يمكن أن يكون الرجال اثنين أو ثلاثة لا لا ما ليش دعوه انا بمعنى رجل بمعنى الكلمة هذه مسألة خارج اللغة الآن هذه في ال. هذه لام الوحده تنفي تنفي وجود اسمها حال كونه واحدة ها تنفي, تنفي الوحدة يعني منه اثنان او ثلاثة او اربعه او غير موجود او غير يعني ما يقول لا رجل في الدار تفهم من ذلك لا يوجد اي رجل يصح يوجد رجلا او ثلاثة او عشرة هي جاءت لتنفي وجود رجل واحد، وضح، وعلى ذلك لا غول فيها، لا غول فيها، ها؟ يعني لو قلنا على التقدير لا فيها غول، لو لما نقول لا غول فيها تنفي الغول، تنفي الغول الواحد، يعني هل هناك غولان ثلاثة أربعة؟ لا. هي هنا تنفي أي غول وإن كانت جاء جاءت نافية للوحدة ولكن تعمل عمل نافية للجنس غول أقول اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين لأنك تقول لا رجل في الدار لا رجل طيب ويمكن أن يكون اسمها مضافة فتقول لا طالب علم مهمل لا طالب علم طالب اسم لا منصوب علامة نصب الفتحة ولم تنونه لأنه مضاف وقد يكون شبيها بالمضاف فتقول لا طالبا للعلم لا طالبا للعلم مهمل وهنا يجوز أن تنونه وهنا تنونه إذن قوله بغير تنوين هذا على الغالب إذا كان اسمها مبنية أو إذا كان اسمها مضافة أما الشبيه بالمضاف فيأتي فيه التنوين هذا لم يذكره في الكلام ولكن ذكرته سريعا المهم في هذا أن لا تعمل عمل إن بشروط ان يكون اسمها وخبرها نكرتين الثاني الثاني الا يفصل بينها وبين اسمها الثالث الا تتكرر لا الرابع الذي لم يذكره الذي لم يذكره ها الا تسبق بحرف الجر الباء واضح طيب فان فقدت شرطا من الشروط الثلاثة الأولى فجاء اسمها معرفة جاء اسمها معرفة فحينئذ هي حرف نفي فقط لا تعمل عمل وحين وحينئذ يجب أن تتكرر، فتقول للقوم قومي وللدار داري للقوم قومي ولا الدار داري هنا لا حرف نفي فقط والقوم مبتدا ولا بد ان تتكرر فتقول ولا دار داري لا الرجل في البيت ولا المراه لا الرجل في البيت ولا المراه يجب أن تتكرر لما لان اسمها جاء جاء معرفه هذا يقول عنه فان لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا نحو لا في الدار رجل ولا امراه فإن تكررت جاز اعمالها وإلغاؤها فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امراه وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة افهم هذا الكلام قال فإن لم تباشرها يعني لا لم تباشر اسمها فصل فاصل بين لا وبين اسمها حينئذ يجب أن تتكرر يجب أن تتكرر وحينئذ هي ملغاه لا عمل لها قال فان لم تباشرها وجب الرفع رفع رفع الاسم ووجب تكرار لا نحو لا في الدار رجل ولم رأى أما وجوب التكرار فهذا على خلاف لا في الدار رجل لا فيها غوط وتسكت على ذلك كلام فصيح ورد في القرآن لا فيها غوط أما قوله وجوب يتتكرر فهذا على قول جمهور النحان جمهور النحان ولكن منهم من قال لا يجب أن تتكرر طيب فإن تكررت ولكن اتصلت باسمها اتصلت باسمها وكان اسمها نكرة وكان اسمها نكرة ولكن فقدت شرط التكرار هنا تكررت اشترطنا في التي تعمل ألا تتكرر هنا تكررت وبقية الشروط متوفرة فيجوز أن تعمل ويجوز أن تهمل يجوز أن تعملها ويجوز أن تهملها واضح فتقول لا رجل في الدار ولا امراه هنا الشروط متوفرة اسمها نكره وهو رجل لم يفصل بينها وبين اسمها لم تسبق بالباء ولكن فقدت شرط عدم التكرار فوجدناها تكررت فحينئذ يجوز أن تعملها لا رجل في الدار ولا رأت أو تقول ولا رأت أو تقول ولا رأت ولم رأت امرأة, ولا امرأة امرأ هنا تعمل لا تعمل عمل للنفال الجنس وامرأة اسمها أو تقول ولم رأت امرأة امرأ معطوفة على رجل ولا امرأة لا هنا تعمل عمل ليس وضح أو معطوفة على محل اسم الله كلام بعيد عننا الآن ها؟ لا نتعرض له أقول إن تكررت جاز أن تعمع وجاز أن تهم فتقول لا طالب علم مهمل ولا طالبة أو تقول ولا طالبة واضح ولا طالبة بالعمل ولا طالبة وتقول هناك لا طالب لا طالب علم بالإهمال هذان وجهان إذا تكررت مع استفاء بقية الشرط نعم الإهمال في الموضعين الإهمال في الموضعين لا طالب علم مهمل ولا طالبة أو تقول لا طالب علم مهمل هنا تعمل ولك في الثاني أن تعملها ولا طالبة ها؟ ولك أن تهملها فتقول ولا طالبة أو تقول ولا طالبة تهمل الثانية فتقول ولا طالبة أو طالبة إذا أعملت الثانية ولا طالبتا واضح طيب هل في هذا الكلام سؤال نعم بجواز الأمرين هو الأكثر في الاستعمال الكسر الاكثر ولكن ورد في بعض الكلام الفتح فهل هناك فارق لا الوزن فقط والعهده عليك فان وجدنا فارقا غرمت ابحث عنه وان وجدنا فارقا نولب يطعمكم وحيد ايش كده ماشي هو ناوي يعني هو ناوي <تصفيق> نعم نعم هي لو لو جاء حرف الجر لا ياتي قبل لا الا الباء يعني تقول في لا, لا لا بلا فقط من لا من لا شيء آه الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله هذا عن لا النافيه للجنس التي تعمل عمل إلا عمله إن التي تنصب المبتدا وترفع الخبر وشروطها كما سبق بيان ذلك فإن فقدت شرطا وجب أن تتكرر فقدت شرط أن يكون اسمها نكرة وجب أن تتكرر عند الجمهور وإذا فصل بينها وبين اسمها وجب أن تتكرر عند الجمهور ولكن يبقى معناها يعني يبطل عملها ويبقى معناها فإن تكررت مع استيفاء الشروط الباقيه فجاز أن تعملها وجاز أن تهملها وفي هذا الباب زيادات أخرى ولكن ليس هذا مجالا لها هل ورد استخدام لا في القرآن لأن الجنس للجنس جواب نعم يعني ورد شاهد ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب فيه ريب هنا اسم لا مبني على الفتح. فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله هنا لا نفي للجنس وإله اسمها والخبر لا إله موجود لا كلام غير صحيح لا إله حق حق إلا الله والله هنا بدل من خبر لا يعني الحق الله بدل من خبر أو بدل من الضمير المستتر في خبر للمحذوف حق هو هو من هو الله هكذا قال النحاه نعم إذا كان نكرة فهو مبنى على الفتح مضافا أو شبيه من هو منصوب هو منصوب لان قلنا لا تعمل عمل إن وإن تنصب اسمها نعم لا ريب فيه الجر المجرور في محل رفع خبر لا ده لو وقفت على فيه طب لو وقفت على ريب فيه هدى فيه شبه الجمله خبر لهدى سيكون خبر لا محذوب مفهوم من الكلام لا غيب كائن فيه أو لا غيب فيه محذوب نعم لا جرم أن أي لا شك أن جرم اسم لا لأن في الجنس مبنى على الفتح وجرم يعني شك أي لا ريب لا شك نعم والخبر لا خير في كثير من نجواهم لا خير اسم لا مبنى على الفتح في محل نصر إذا وردت لا في القرآن في مواضع وتعمل عمل إن ووردت مهملة في قوله لا فيها غول لأن هنا لم تباشر لم تباشر اسمها فصل بينها وبين اسمها بالجر والمجر فيها لا فيها هنا حرف نفي حرف نفي ولكن هل خرجت عن نفي الجنس إذا كان اسمها نكرة إذا كان اسمها نكره فهي باقيه لتنفي الجنس ولكن العمل فقط هو الذي ابطل ولكن المعنى باق العمل لا تعمل ومعناها باقي واضح نعم لا هذا عطف لا تحل شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد ولا آمينة فهذا معطوف بالواو ولكن لا حرف نفي ليست لونا نفي الجنس وإنما حرف نفي فقط كما تقول ما حضر رجل ولا امراه لا اكراه في الدين انت لا اكراه تعمل عمل للنفي الجنس نعم نعم لا تثريب عليكم اليوم نعم ها فين لا نفعل الجنس دي لا بعدها ايه تكون فعل مضارع احنا بنتكلم عن التي تدخل على اسم خبر فهذه لنا هي تجزم ها تجزم الفعل نعم لا ظلم اليوم نعم طيب لا خوف عليهم ها لا خوف عليهم هنا لا تعمل عمل ان ها لا تعمل عمل ان ولكن نفيوها للجنس باقي لان الاسم بعدها نكره ها لا لا خوف خوف خوف لا الخوف عليهم ولا لا خوف فاذا هي تنفي الجنس لان بعدها اسم النكره ولكن لا تعمل ها هي لا نافيه خلاص لا الواحد لان ممكن يكون هناك خوفان او ثلاث لا هو نفى الخوف نعم نعم نعم ياتي بعدها مثنى فتقول لا رجلين في الدار لا رجلين في الدار تعمل نفس العمل تقول لا رجال في الدار لا رجال في الدار لا رجلين في الدار ولكن لما تقول لا رجال مبني على الفتح لا رجلين مبني على الياء لانه مثنى نعم الشرط لم نشترط أن يكون اسمها مفردا وإنما أن يكون نكره متصلا بها لا تتكرر لا ولا تسبق بحرف الجر الباء اما اسمها مثنى او جمع لا اشكال نعم ها اسمه ها ما اسمه هاري هاري ما اسمه انت اقرب وما سمعت يا نورما اساله وهو ابعد عنك هاري ها ليس في مصر هاري ولكن في القران هار على شفا جرف هار يعني لما تقف على على شفا جرف هار ما أصله هذه الكلمه يعني ما معنى عندكم ما تعرف ما معنى ليس كل اسم له معنى. عند العرب كان كل اسم له معنى. كل اسم له معنى. تسأل أباه, أباه. سله فإن علمت فأخبرنا وهل هو بالهاء ولا بالحاء ماشي. سبحانك اللهم الله محمد أشهد الله بك أستغل الله